بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوطينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس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 أفلا تبكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقس والذين كفروا لهم شراب من حنيم وعذاب أليم بما كانوا يكثرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل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 وَهار وَمَا خَلَقَ اللهَّهُ فيِ السَّمواتِ وَالأَْض وَمَا خَلَقَ اللهم في السَّمواتِ وَأَغْضِ لَ آآاتِ لِقَوْم التَّقُون الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك محواههم نار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمان يهديهم ربهم تجري من تَخْتِيمُ الأَنْهَارِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعَوَاهُمْ فِيهَا تَبَارَكَ اللَّهُ مَأْوَاهُمْ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ للناس الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنبروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعممون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنس دي او قاعدا او قائما فلم ما كشفنا عنه فلم ما كشفنا عنه ذره مر كان الذي يدعنا الى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون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 ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا لَا قال الذين لا يرجون قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدلهم من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إن إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبفت فيكم غمرا من قبله أفلا تعفلون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 وَيَقولونَهَا أُل إشفَ أُنَا عضَ اللَّ قُلأَتُ نَدِّونَ اللهَّه بِمَا لَا يَعْلَم فيِي السَّموَاتِ وَل فِي الأأَمْ سُبَقَانَ وَتَلَ أََّا يُشْرِفُونَ وَمَا كَانَ مَاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضَّ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَبَقْنَا الناس رحمة من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 هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَ أثاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه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 تغَ الخَةِ الُّني ثمَُّ إلَنا مَرجوكُمْ فَن نَذبِكُ بِمكُ تُم تَععملَلون إَّ ماَا مَتَل الخَةِ الدُّنْكَمَ إِنْ أَزَلد كَمَا انزلنا من السماء فاطلقت به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اقبضت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها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 كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادًا ولا يرهق وجوههم قتر ولا بله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم مِنَ اللَّهِ مِن عاصِفٍ ۚ تَنَمَّى أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم مَا نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُكُمْ إِنَّا مَعَكُمْ إِيَّانَا تَحْبُدُونَ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 قُل مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَن يُخْرِجُ الْخَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْخَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْخَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الضَّلَالِ فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ فَأَنَّهُ مَا تُفْكِنُ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي للحق. أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَفُ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ أم لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْفَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ظَنَّ أَن لَّا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه كل فأتوا بسورة مثله ودعوا, ودعوا من استطعتم من دون الله صادقين بل كذبوا بما لن يحيطوا بعلمي ولم ما يفهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الماضين ومن من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين وان كذبت فقد لي عملي ولكم اعمالكم انتم بريءون مما اعمل وانا بريء 11. ومنهم من يستمعون إليك 12. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 13. ومنهم من ينظر إليك. أفأنت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 لَهُمْ يَتَعَرَّفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ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 فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب مبياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنت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 قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِافْتَدَتْ بِهِ وَأَسِرُّوا نَدَامَتَكُمْ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ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 وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُدُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ 119. ولا أكبر إلا في كتاب مبين 110. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 111. الذين آمنوا وكانوا يتقون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 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَأَنَّهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 قال الله توكلت فاجمع امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غم ثم لا يكن امركم عليكم غم ثم قضوا الى ولي تنظرون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 وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ فجاء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 قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساقرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباء وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من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 إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فثنة للقوم الظالمين وَنَجَّيْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً لَّهُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وبشر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 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَطْشًا وَغَدْرًا حَتَّى إِذَا أَدرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ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 بَلْ يَوْمَن نُجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ لَفِرًّا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَرضَ قنام مِنَ الطباتِ فَمَخْسَانَفُ خََّ جَ أَوْمُلعِلْ إَِّ رَبَّكَ يَقض دَيْنَم يَوْمَ القامَةِ فيِي مَا كَام فيِيه يَخْتَ لِفُون فَإِنكُ تَث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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين خفت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم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 فهَل يَ تَغرُونَ إِلَّا نِثلَ أيامِ الذيذينَ خَلَو مِ قَبلهِم قُلْفَ تَغرُ إ مَكُم مِنَ الْمُن تَغِرين ثمَُّ نَجّوسُ لَناَا وَالَّذينَ آمَنُ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 118. الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوقى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين